الباب الثاني والستون ومئة باب الصدقة عن الميت والدعاء له وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟